وَظَنَّهُم بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرييا وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط عليك وطبل جليا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلمن يوما انسيا فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 إلا من تاب وآمن وعمل صَالِحًا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً فأولئك يدخلون الجنة ولا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 ثُمَّ لَنَنْسَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ اعْتِيَاءً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ودا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا